القارعة م ا القارعة و م ما ا أدراك القارعة ي و م يكون ا ل ن ا س ك ا ل ر ا س ا للعلوم ا ا ل ك ن ا م ش ف أ الاسلاميه ن فهو م ر ك ه الهدى م ر ك ه دعويه غ ي ا أ ب ح ي ه ذات مضمون ا ج ح م ا ع ي ة